فيذرها طاعا طصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمتا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 عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وطرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى